مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف ونختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايي ما هو ذنب نختلف اصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموج خلاف وتنجرف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 ونختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيك ما هو ذنب النقتير فصل العلاقة بيننا أخو عطا لا تسمح المواجهة خلاف تنجرف لا تسمح المواجهة خلاف تنجرف لو نختلف وياكلك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تأتلف لو نختلف وياك قولك وجهة نظار روحك وروحي بالمحبة تأتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف بقنا في مواقف نختلف، هذه الحقيقة. هم و فيهم يبقى صافي حبنا رايك و رايي ماه ذنب النقطة. اصل العلاقه بيننا اخده لا تسمح الموجه خلاف و تنجن لا تسمح الموجه خلاف و تنجن